أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ مستعينين بالله عز وجل في درس أصول الفقه في شرح الورقات وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تقسيمات الكلام باعتبار استعماله. وباعتبار تصديقه او عدم تصديق فقلنا ينقسم الكلام باعتبار التصديق او عدمه الى خبر وإلى ايه انشاء والخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ولا للمخبر لذاته والانشاء اللي هو عبارة عن الامر او النهي او الاستفهام او الترجي او التمني بعد ذلك تكلمنا عن تقسيمات الكلام باعتبار استعماله وقلنا ينقسم إلى قسمين حقيقي ومجاز وقلنا أن الحقيق هو اللظ المستعمل في ما وضع له على الحقيقة أما المجاز فهو اللظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك طيب قلنا إن قضية المجاز في اللغة هذه ما ظهرت إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة فظهرت بشائرها في أواخر المائة الثالثة وانتشرت في أوائر المائة الرابعة وكما تعلمون أن عصر السلف ينتهي تقريبا على أقصى تقدير في سنة 24 ومائتين بعد ذلك هذا لا يعتبر من السلفي اصطلاحا وممكن ان يكون من السلفي منهجا لان عندنا سلفي وعلى منهج السلف وخلفي وعلى منهج الخلف فلكي يكون الرجل سلفيا يلزمه امران اثنان الامر الاول ان يكون عاصر القرون الثلاثة المفضلة دفع فعمل الزمن العمل المنهدي أن يقدم النقل على العقل عند التعرض طيب اللي جه بعد كده بقى بعد القرون الثلاثة المفضلة ومنهجه يقدم النقل على العقل عند التعرض نقول عليه أنه على, إيه؟ على منهج السلف ولا نقول أنه إيه؟ سلفيا ولكن على منهج السلف فالشاهد إذن أن هذا الشيء اللي هو المجاز استحدث بعد القرون الثلاثة المفضلة وما تكلم به أحد من أئمة اللغة الذي يعول عليهم عند الرجوع إلى الاختلاف في اللغة ولكن قلنا أن هذا أمر اتكأ عليه أهل الضلال وأهل البدعة ليعطل صفات المولى عز وجل تحت مسمى المجاز، لذلك فيه أصل عندنا نضعه ونسير عليه إن شاء الله وهو أنه الحقيقة أو الأصل في استعمال الكلام أن يصرف على حقيقته الأصل في استعمال الكلام أن يصرف على الحقيقة ولا نصرفه إلى المجاز إن كلنا بالمجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة يبقى أي رض سيأتينا نحمله على ما استعمل له في اللغة ده الأصل متى أترك هذا الأصل إن تعذر حمله على الحقيقة تعذر يعني ما استطعت بأي سبيل ولا بأي وسيلة شرعية أن أحمله على الحقيقة أكمل هنا؟ فمثلا حينما نقول في قوله عز من قائل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يأتيهم عند أهل البدعة يقولون أن هذا أن هذا مجاز ويأتيهم الله أن يأتي أمر الله أو, يأتي أو تأتي رحمة الله عز وجل وهذا الكلام باطل باطل لي لأن حمل اللظ على حقيقته لا يتعذر يعني نقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله نعم يأتي الله عز وجل طيب كيف يأتي الله عز وجل نقول لا ندري عن الكيفية شيء ولكن نثبت الصفة على ظاهرها ولا نشبهه بأحد ولا نعطلها ودي أخوانا الإشكال الذي أوقع أهل البدع فيما هم فيه من بدع أرادوا أن يطبقوا قياس الشمول وقياس التمثيل على الحق سبحانه وتعالى وهذا كما قلنا لا يصح ولا يجوز. بل الذي يستخدم في حق المولى عز وجل هو قياس إيه؟ قياس الأولى،, قياس الأولى وكذلك قوله عز من قائل وجاء ربك والملك صفا صفا نثبت صفة المجيء لله عز وجل على وجه يليق به سبحانه وتعالى ولا ندري عن الكيفية شيء وهكذا في كل صفات المولى عز وجل يبقى الكلام الأصل فيه أن يستخدم على الحقيقة ولا المجاز على الحقيقة طيب إن قلنا إن قلنا بجواز المجاز متى نلجأ إلى المجاز عند تعذر استعمال اللفظ على الحقيقة ولكن استطعنا أن نحمل اللفظ على حقيقته يبقى ما ينفعش نلجأ إلى إلى المجاز اليوم إن شاء الله هنتكلم عن أمر جديد وهو تقسيم نعم ما هو يعني مثلا نحن نتكلم على أساس اللي قالوا بوجود المجاز مظبوط اللي قالوا بوجود ايه بوجود المجاز فبوجود المجاز قوله عز من قائل واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها كويس وقوله عز من قائل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اللي بيقول ما دازل يقول لك اهلت سلم مع يعني ايه يقولنا مثلا واسأل القرية ما المعنية بالقرية البيوت لا في اللفظ نفسه كلمة القرية نفسها بتطلق على ايه على البيوت بتاع البلد والشوارع والارض بتاغنين فيه فهنا بنقول واسأل القرية من العزيز ومن الصعب ان نحمل اللفظ على حقيقته كويس ففي الحالة لازم نقول فيه ايه مجاز لانا مش ما قولها العمود ونسأل البيت واخذ بلك ففي هذه الحالة بنقول يبقى إلى الى المجاز ونقول واسأل القرية ده مجاز والمعنية به ايه واسأل اهل القرية ده عندما قال يا يا ها من قال بوجود المجاز طيب اما من قال بعدم وجود المجاز فقال ان هذا الشيء من اساليب العرب في مخاطبتهم لبعضهم البعض وعلشان كده عاوزكوا تقرأوا كتاب منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز بشيء من التمعن ولو عندك متسع من الوقت هات كتاب مختصر القواعد مختصر الصوائق الموصلة على الجميع والمعطلة يبقى ده اسلوب من أساليب العرب مش جديد ولا حاجة لا أساليبهم لأن العرب لما جوهم يتكلموا بلغتهم وأصبح وضعوا أشياء ثوابت نرجع إليها واحنا بنعرف حقيقة كلام العرب بالشواهد الشعرية يعني من أشعار العرب ومن خلال خطاب العرب بعضهم أو مكاتبتهم لبعضهم لبعض بنستدل على معاني اللفظ فالأسلوب ده هو موجود عندهم ومتوافر عندهم ولكن بقى جماعة اللي قالك لا ده في مجاز والكلام ده خلاص تعذر إن أنت تسأل بتاع القرية يبقى يحمل هذا على المجاز وقل في أن في اللغة مجاز وفي القرآن مجاز ولكن كما قلنا قبل ذلك إن كنا برأي من قال أن اللغة فيها مجاز يبال لازم القرآن يكون فيه إيه؟ مجاز كنا القرآن في مجاز فين أحسن الله في غير آيات إيه الصفات يعني آيات الصفات اللي هي في صفات المولى عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الآيات لا يعتريها مجاز قط لأن القول من مجاز ده معروف على طول كده يعني كما قال ابن القيم سماه صنما في صواعق المرسلة قالوا على الصنم المسمى بالمجاز وكما ذكرنا رد عليهم بخمسين وجه وأبطل حدتهم في أنه في اللغة مجاز أو في القرآن مجاز بعد ذلك الحقيقة بقى يبقى اللفظ من ناحية استخدام بيقسم, بيقسم لكم قسم اللفظ حقيقة وإيه الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسال يبقى الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الحقيقة اللغوية والثاني الحقيقة الشرعية والثالث الحقيقة العرفية كم حقيقة يا أخوانا كده؟ ثلاثة حقيقة إيه؟ لغوية وشرعية وعرفية ما, ما المعني بهذه الأنواع الثلاث؟ اكتب بقى الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في عل... عند علماء اللغة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له عند علماء اللغة هل لكم معايا كده معنى الكلام ده ايه يبقى الألفاظ ما احنا عارفين لها معاني ولا منهاش معاني احنا قلنا الغرض اصلا من الكلام ان يعبر الانسان عما في نفسه والمستمع يفهم ماذا يريد منه المتكلم والتعبير عن ارط المخاطب مش هو ده اصل الكلام كله والألفاظ اللي احنا بنقولها فأي نظر له معنى فالعلماء باستقراء الالفاظ وجدوا ان في عندنا ثلاث حقائق لللظ حقيقة لغوية ومعناه اللظ المستعمل فيما وضع له في اللغة يبقى في أصل اللغة بقى عند العرب في أصلهم اللظ لهوت وضعوه لإيه أو هذا اللظ يقصد به معنى معين إيه المعنى ده زي مثلا بقى كل الأفضل مثلا لظه الجمل لظه البقرة لظه مثلا الجبل لظه النهر لظه الوادي كل هذه الألفاظ لها معاني عند العرب اسمها الحقيقة إيه؟ اللغوية وهي اللفظ المستعمل له فيما وضع في اللغة الحقيقة الشرعية, بقى هو في الشرعية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرعي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع يبقى عن عندنا الألفاظ ممكن يكون لها استعمالات باعتبار معين عند اللغويين وعند الشرعيين يبقى عند اللغويين كان لها معنى معين وذا يخوانا اي لفظ في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم له معنى عند العرب يبقى اسمه المعنى اللغوي ولكن جاء الشارع وجعل لبعض الالفاظ معان غير ما كان في اللغة وممكن يكون عندنا النظ معناه في اللغة هو معناه في الشرع ممكن ولكن الإشكال بيجي فين بقى لو أن اللفظ له معنا في اللغة وله معنا في الشارع تاب نمشي تبع هو هنشوف فدواتي بعد ذلك الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف ناخد بقى امثلة ونشوف ايه المقصود من هذا الدرس يعني ايه الهدف من احنا نقسم الكلام باعتبار الحقيقة الى ثلاثة اقسام ما احنا قلنا في الاول حقيقة ومجاز وقلنا الاصل في استخدام اللفظ الحقيقة ولا المجاز الحقيقة متى نلجأ الى المجاز عند تعذر حمله على, على حقيقته والصح مش يتعذر طب قلنا الحقيقة شرعية ولغوية وحقيقة ايه غرفية فعلى سبيل المثال لفظ الصلاة لفظ الصلاة ده لفظ مكون من الحروف اللي انت قل له قدامك هذا اللفظ في قواميس اللغة له معنى معين يعني العرب وضعوا له معنى معين والمعنى عند العرب معناها الدعاء وكذلك لفظ التيمم نظ التيمم عند العرب له معنى معين ايه معنى عند العرب القصد القصد ومن الطرائف مر واحد من اهل اللون نادى على صبي كده بلغ الحلم وقال يا بني قال لبيك قال أين أمك أين إيه أمك الحوار ده هو ترتب عليه مثل عربي وهو إيه ساء سمعا فساء إجابة ساء سمعا فساء إجابة وإذا يعلمك قبل ما تجيب اسمع قويس لأنها تسئ في السمع لازم تسئ في الإجابة فساء سمعا ساء إيه إجابة فهو بقول له إيه أين أمك كتبته على شكل تاشي أين أمك فقال ذهبت لتشتري الدقيق هو ما يصدش كده أين أمك يعني أين قصدك فهو اسمح أين أمك فقال ساء سمعا فساء إيه إجابة يبقى التيمم لغة هو إيه القصد يبديت ألفاظ عند العرب لها معاني معينة يرحمكم الله جاء الشارع وغير في معاني هذه الألفاظ يعني جعل هذه الألفاظ هي بنفسها المادة بتاعتها موجود يعني التيمم مدتها موجود والصلاة مدتها موجود والصوم لغة هو الإمساك مدتها موجود ولكن جعل هذه المادة من ناحية الشرع تستخدم في شيء آخر يبقى في ذي الحلال بنقول هنا اللفظ ده هو له حقيقة يعني اسمه حقيقة إيه شرعي. ما المعنى بالحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل اسمه مستعمل وضع له في لسان إيه في لسان الشرع فصلاة في لسان الشرعي هي عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم يبقى تلاحظ انت كده في معنى الصلاة في الشرع غير معنى في اللغة خارسة في اللغة الدعاء وفي الشرع المعنى اللي احنا قلناه زي كذلك التيم في اللغة القصد طب في الشرع هو ضرب الوجه واليدين بالصعيض بشروط مخصوصة في أوقات معلوم طب الصوم لغة الإمساك طب في الشرع هو الإمساك بنية عن المفترات المعلومة في زمن مخصوص يبقى تلاحظ ان هنا اللفظ له استعمال في اللغة غير استعمال فيهن في الشر طيب وكذلك العرف فعندنا مثلا العرف لفظ الدابة في العرف يعني لم تتكلم مع اي واحد الدابة يصرف ذهنه الى البهائم العجموات ده في العرف والناس تعرفوا على ذلك أما في اللغة فالداب كل ما يدب على الأرض برجليه أو ببطنه وحطوا ببطنها عشان إيه؟ عشان التعبين والحياة كل ما يدب على الأرض يسمى داب يبقى لها استخدام في اللغة ولها استخدام فين؟ في العرف طيب احنا بقى كناس بنتعامل مع النصوص الشرعية والنصوص اللغوية وعيش في البلاد ونتعامل مع أعراف الناس حينما نسمع اللظ نسمع أيه اللظ على أي نوع من أنواع الحقيقة يستخدم اللظ من اللفظ مش عاوزه لذاته أنا عاوز اللفظ لذاته ولا عاوز المعنى المرد من اللفظ أنا عاوزه بعمل يتكلم كلام أنا مليء كلامه أنا كلامه دي وسيلة لأصل إلى ما يريد أو, أو, أو ألبي له ما أراده مني يبقى أنا ما جسمعي اللفظ صدر من متكلم على أي أنواع الحقائق أستخدمه ده, ده الغرض كله من الدرس ده فالعلماء قالوا بيتوقف على اللسان الذي صدر منه اللفظ. لكم آية ثاني. يبقى اللفظ اللي صدر ده طبعاً له حقيقة أنا أعود أن أرى أي حقيقة من عنده حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية ابتداءاً كده لو أن اللفظ حقيقته في الثلاثة هي هي مش فارقة بقى هاستخدمه خلاص طيب لو أن الحقيقة مختلفة أستخدمه إزاي قال أهل العلم في هذه الحالة ننظر إلى اللسان الذي صدر منه اللفظ فإن صدر بلسان اللغة فعلى الحقيقة اللغوية فإن صدر بلسان الشارع فعلى الحقيقة الشرعية فإن كان بلسان العرف فعلى الحقيقة العرفية في لسان الشارع في لسان اللغة يعني مثلا بقرأ في الشعر أو بقرأ في الأدب أو بقرأ في النفر عند العرب يخلص يبقى اللف هو اللف أشكل علي لفظ وأم رايح جايب أي قموس قموس هو المحتوى لسان العرب ولا أي كتاب واشوف اللفظ ده معنى إيه؟ ولا يصرف اللفظ عن هذه الحقيقة قدوا بلكم اندي كويس يبقى إذا كان الكلام طالع من لسان مين من لسان يبقى اللفظ يستخدم في الحقيقة اللغوية وكذلك إذا كان اللفظ في لسان الشرع فيستخدم في الحقيقة الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم هنا صلاة لفظ عربي ولا مش عربي لفظ عربي صدر بقى من لسان الشارع ولا على لسان اللغة خلاص يبا فين ها في النحية الشرعية ما ينفعش استخدمه في أي حقيقة أخر لا لغوية ولا شرعية إلا بقارينة تدل على ذلك قلوا لكم اندي كويس ايب انا ممكن اللفظ في لسان الشارع استخدمه في غير الحقيقة الشرعية ايو ممكن بس لازم يكون عندي قارينة قوية تجعلني اصرفه من الحقيقة الشرعية الى الحقيقة اللغوية لازم معايا اخونا كده زي ايه قوله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ده في لسان من الكلام ده سانة نص في القرآن في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقةً يبقى الصدقة هنا لابد أن تصرف على المعنى الشرعي. تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم كلمة بقى وصل عليهم. صل عليهم فعل أمر. صل فعل أمر. والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقةً طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فهنا الصلاة هنا جاءت في لسان الشارع يبقى من اول وهلة كده تصرب على الحققة كان هي الشرعي وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم طيب تعال سب ديها كده وتعال للنفظ لهوت قال عز من قائل ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هنا في لسان الشارع ولا لسان اللغة ولا العرف في لسان الشارع يبقى تبتصرف للحقيقة الحقيقة الشرعية وهنا قلنا أن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا فأهل العلم قال هنا قرينا تؤكد تماما أن الصلاة هنا هي الصلاة الشرعية لقوله مات يبقى دي قائمة هي ولا تصلي على أحد منهم مات أبا طيب في قوله عز من غير خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وصلي عليهم يبقى ولا تصلي على وهنا صلي عليهم يبقى الفعلين الاثنين تعدوا بعلى ففي الأولينية ولا تصلي على أحد منهم قولوا دي صلاة الجنازة وسبب النزول والقراءة بتدل على ذلك. طيب في قوله عز من قائل وصل عليهم هل هنا نصرف اللظ فعلا على الحقيقة الشرعية وكلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من أحد صلى عليه الجواب لا ل لقرينتين اثنتين القرين الأولى أن ظاهر اللظ أن هؤلاء القوم أحياء مضمونه لا ولا ماتوا ظهر لفض أحياء إنما أخذ منهم الزكاة وصل عليه يبقى في هذه الحالة في قرينة عندنا تجعلنا نصرف اللفظ عن حقيقته الشرعية إلى الحقيقة اللغوية وهي الدعاء والثناء قرينة أخرى وهي في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد بصدقة أخذها منه ودعا له يبقى كأن هذا تفسير للآية واضح يا أخوانا ديات يبقى خذ من أموالهم صداقة تطاهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي يدعو لهم واضح يا أخوانا يبقى اللفظ لما يجي على لسان الشارع الأصل فيه الحقيقة هي الشارعية على لسان اللغة الأصل فيه الحقيقة هي اللغوية في لسان العرفي بل حركة العرفي معنى كلمة في لسان العرف يعني تخاطب الناس فيما بينه حصل خطاب فيما بينه وتكلمه والعرف جرى في استخدام النظ على غير معناه الشرعي ولا اللغوي وإحنا خدنا قبل كده في القواعد العرف إيه؟ العدى إيه؟ محكمة والثابت والعرف كالثابت بالنص والمثال المشهور اللي احنا بنذكره دايما وهو قال الله عز وجل في التنزيل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فالعلماء ضربوا مثلا قالوا فلولنا رجلا أقسم بالله ألا يركب دابة قط كويس وبعد كده وجدنا راكب واحد كافر هل يحنث في يمينه أم لا يحنث يبقى هو لما أقسم والقسم ده بخطاب الناس مع بعضهم، فكان قسمه يحكم أو يحكم فيه بلغة العرفي لا بلغة الشرع بحقيقة العرفي لا بحقيقة الشرع ولا بحقيقة اللغة، ففي هذه الحالة نقول أنه إيه لا يحنه، مع أن الله عز وجل قال في التنزيل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. واضح يا الجزئية ديت يبقى في الحقيقة العرفية لو كان في فيما بيننا حقيقة الشرعية لو كان الكلام على لسان الشارع حقيقة لغوية لو كان الكلام على لسان اللغة خد بلك بقى معي الا علماء قالوا ايه قد يتنازع في اللفظ الواحد الحقائق الثلاثة قد يتنازع في اللفظ الواحد الحقائق الثلاثة يعني اللفظ صدر وعاوزين نحمله على الحقيقة اللغوية او الحقيقة الشرعية او الحقيقة العرفية زي ايه احنا قلنا الاصل اللي بنمشي عليه دايما ان اللفظ بنعمله على الحقيقة اعتبرا بايه بما صدر منه, منه فقوله عز من قائل ولله يسدد من في السماوات ومن في الأرض أو قوله عزنا قال والنجم والشجر يسددان يسددان هنا بقى السدود له معنى في اللغة ومعنى في الشرع ومعنى في العرف فالشرع معروف ركن من أركان الصلاة يسجد الإنسان على رجبتيه وأطراف أصابعه وكفيه وجبهته وأنفه لله عز وجل مستقبلا للقبلة على طهارة. جسود معناه من ناحية الشرع طيب من ناحية اللغة هو الخضوع والذل طيب من ناحية العرف أن يطأت الإنسان رأسه لغيره وعليه تستطيع أن تجزم بأن ما يفعله بعض الناس في بداية مقابلة بعضهم لبعض مع سلامة النية لا يدوز وهو طعطاء الرأس أو الانحناء هذا مخالف ولا يجوز ولو أن نيته سليمة لأن إن كانت النية سليمة فيكفيه أنه تشبه بفعل شيء لله فعله غير الله عز وجل فهذا لا يدوز هنا العلماء ما تكلموا إذا تنازع اللظه الحقائق الثلاثة ففي هذه الحالة نعمل إياه قال أهل العلم والاصل تقدم الحقيقة الشرعية على كل الحقائق والاصل تقدم الحقيقة الشرعية على كل الحقائق يعني مثلا ايه لما جي بكلم معاك بقولك هل رأيت فلانا وهو يصلي هل رأيت فلانا وهو يصلي كلمة وهو يصلي صدرت مننا وإحنا بنتكلم مع بعضنا فهنا بقى بيبقى في تنازع في الحقائق للنفس هل يترى حمله على إيه فالعلماء وضعوا قاعدة سنة اثنين إن شاء الله من سبهم شيء قاعدة الأولى قال لك يصرف على الحقيقة الشرعية يبقى لما قولك هل رأيت فلانا وهو يصلي يبقى على طول تعرف إن هو كان بيعمل إيه بيصلي الصلاة بتاعته اللي هي مجدوعة بالتسليم ومنتهية بالتكبير والبياب أفعله وحركات مخصوصة ولا يخطر على ذهنك قط أنني أقصد هل رأيت فلانا وهو يصلي الهل رأيته وهو يدعو هذا ما يخطر على بالك قط يبقى أول حاجة الحقيقة هي اللي تقدمها الحقيقة إيه الحقيقة الشرعية طيب قدمنا الحقيقة الشرعية بعد كده يقدم إيه هل تقدم العرفية أم تقدم اللغوية وثلاث حقيقة برضو شرعية اللغوية شرعية عرفية فقالوا بعد أن نقدم الحقيقة الشرعية نقدم الحقيقة العرفية وهذا رأي جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف وهي ترتب على هذا الخلاف أحكام فقهية يبقى الحدث الثاني بنقدم الحقيقة هي العرفية قبل اللغوية قالوا لي إيه السبب إيه السبب إن إحنا قدمنا الحقيقة العرفية على حاقة اللغوية قالوا أقول لكم التعليل لأنه تعليل مهم جدا وهذا في مبحث الأصول وهيجنا إن شاء الله قالوا أن الحقيقة اللغوية مبقية على الأصل والحقيقة العرفية ناقلة عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. أولها تاني. قلت لكم الكلام ده مش كله مش موجود في الكتاب تاني. بنقول بأي الحقائق تقدم أول خالص حقن هي الشرعي. بعدام تقدم حقن هي، وأخر حاجة الحرة هي اللغوية. طب لي فقلنا بالنسبة للحقيقة العرفية أن الحقيقة العرفية ناقلة عن الأصل والحقيقة اللغوية مبقية عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل دي قاعدة يا عند علماء الأصول قاعدة متينة ومن خلالها استدل الأئمة الكرام على مشروعية بل على وجوب ستر المرأة لوجهها بهذا الأصل قالوا ليه قالوا حتى لو احنا نفترض نفترض وده ودافت... افترض جدلي ان الأدل افترض ايه جدل يعني غير حقيقة غالص بس احنا ساعات كده ايه زي ما عرفونا علماء المناظرات بنتنزل مع المخاطب انا يعني بمعنى بتني ويكل حد النهاية هجيب اخرك فاحنا بنفترض جدلا ان الأدلة التي تقوله بإباحة ستر الوجه متعادلة ومتكافئة مع الأدلة التي تقول بستر الوجه يبقى عندنا أدلة بتقول بستر الوجه وأدلة بتقول بايه بكشف الوجه هنقول الاثنين حتى في كفتين الميزان طلع لسان الميزان في المص قد بعضهم بالضبط نقوم بعد كده نحتكم إلى القواعد الأصولية ايه القواعد الأصولية لك أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل يبقى الأدلة اللي هي بتقول بستر الوجه ناقلة عن الأصل ولا مبقية عن الأصل ناقلة لأن الأصل من النساء كانوا كشفين كل حاجة فجت أدلة تانية شرعية نقلت عن الأصل يبقى هي مقدمة على نهيه على الأدلة المبقية على الأصل كذلك وبرضو هنفترض جدل هنفترض جدل في قضية الختاب إن في أدلة بتقول إنه هو ملوش أصل في الإسلام وهذا كلام باطل وقالوا ايه الاصل فيه ان هو مبقي ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان على كنه وخلق المرأة على كنه فلا يؤخذ شيء من بدنها الا باذن من الشارع كلام طيب تم عندنا ادلة ناقلة والاصل في ان الادلة ناقلة مقدم على الادلة ايه على الاصل ومن اجل هذا التعليل انتبهوا من اجل هذا التعليل قال اهل العلم ان الحقيقة العرفية ناقلة عن أصل اللف عن معناه، فتقدم على الحقيقة اللغوية وهي المقيعة على الأصل كما هو. مطح يا إخوانا ديت؟ يبقى أول حاجة الحقيقة إيه الشرعي، أمر ثالث الحقيقة إيه اللغوية، اللي الغرفي. خذ بلا باء معي. فهنا ضربوا أننا قلنا جمهور أهل العلم قالوا إن الحقيقة اللي قالوا الحقيقة الغرفيه تقدم على اللغوية، وخلف ذلك مين الأحناف؟ فضربوا بعض الأمثلة فقالوا مثلا لون رجلا قال لمرأته إن أكلت لحما فأنت طالق أكلت لحما فأنت إيه؟ طالق نعم السماج يقول نعم يا استاذ انا رغم كده مش هتطلع على متفاهم ان شاء الله في حاجة بنسميها الاصل وهو النظر الى كل شيء على ما جبل عليه في الاصل وخبرك انت مثلا اتولدت من بطن نزلت عندك القلفة على عضو التفكير وعندك شعر ينبت في أماكن معينة ولا ينبت في أماكن معينة وعندك أشياء في جسمك بتزداد في جسمك زي الأظافر والشعر وغير ذلك ده بنسميه الأصل يبقى أنت أصلا خرجت كده طيب فاحنا بنقول الأصل في كل شيء على ما هو عليه ما نغيرش من ولا نغير في شيء من أصله إلا بدليل شرعي فلو عندنا دليل شرعي بنقول نغير ودليل ثاني قال لك لا ما نغيرش وحبه لك معايا شوف اللي ماتش معايا يعني دليل قال لك ايه ما تقصش الضوافر جدا لن يعني ودليل ثاني قال لك قص الأظافر يبقى عندنا كم دليل دليلين أحدهما يترك الشيء على ما كان على أصله اللي هو ايه لا تقترب من أفارك وعندنا حديث أخر قال لك لا اقترب منها يبقى واحد ناقل عن الأصل اللي هي أصلا عليه والتاني مبكي على الأصل العلماء قالوا ايه أن الناقل عن الأصل يقدم على المبكي على الأصل معايا يا فاضل يبقى هو دل له الأولوية ليه؟ والأصل في القاعدة يا تخوانا أن شرع, أن شرع الله عز وجل جاء ليغير كثيرا مما اعتاده الناس من عادات قبيحة وجاء ليتحل جميع الناس بالفضائل ويتخلوا عن جميع الرذائل فنفس القعدة بنطبقها على الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية أو اللغوية فالحقيقة اللغوية يعني ده اللفظ كده العرب حطوه على كده قالوا ان التيمم معناها كده وقالوا مثلا ان الصلاة معناها كده والجمل معناها كده الفاظ موجودة عنده فلما ييجي لفظ تاني يغير هذا اللفظ عن معناه الحقيقي بنسميه ناقل عن الأصل فالعلماء قالوا يقدم على المبكة على الأصل ف... ها؟ لا مش لازغم السور هنا بيبقى له حقيقتين فبنستخدم أي واحدة فيهم نستخدم نهي اللي نقرأ عن الأصل فقالوا إيه لولما رجلا قال لمرأته إن أكلتي لحما فأنت إيه طالق وعلق الطلاقة على هذا الفعل وده عند الآئمة بيسميه الطلاق المعلق، وهو أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو على ترك شيء، يعلق الطلاق على شيء معين يعني. والعلماء قالوا، ودراية الآئمة الأربعة قالوا أن هذا الطلاق له حالتان، الحالة الأولى أن يقصد من علق الطلاق على فعل شيء أو ترك إيقاد الطلاق، والحالة الثانية الأغلب والأعم أن يقصد بذلك الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء وده الشائع اللي بي أقوله يا إخواني. فالعلماء قالوا فلو أنه فعل ذلك للحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء وما فعل الشيء الذي أراده ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق بل عليه كفارة يمين أضحي يا أخوان طيب إن كان يقصد الطلاق يعني هو بس وإن فربت من عتبة الدار فأنت طالق ويقصد إقاع الطلاق خلاص إن فعلت ما علق عليه الطلاق فيطالق فالعلماء جابوا إيه مثال رجل قال لمرأتي إن أكلتي لحما فأنت طالق فأكلت سمكا أكلت إيه سمك فهنا السمك تنازعته حقيقتين، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فإن كنا برأي الأحناف تقدم الحقيقة أن هي الشرعية أو اللغوية لأن الشرعية أو اللغوية واحدة. وأذبرك يا فقال الحقيقة اللغوية كذا ستة طرق لأن الله عز وجل سمى السمك في القرآن إيه لحم وتستخرجون منه لحما ايه لحما طريق ففي هذه الحالة تطلق لان احنا قدمنا الحقيقة هي الحقيقة اللغوية او الشرعية لان السمك في, في الاثنين واحد طيب فلو قدمنا الحقيقة العرفية الناس بحلها في كل البلد على السمك غير اللحم، ولا يقول له زي بعضه معرفة ما فيش حد بيعزم واحد على لحمه ويقدم له سمك ولا يقول له مثلا عزمك على سمك ويقدم له لحمه تحصلش. فهذه أصبح هنا العرف حكم فلو قدمنا الحقيقة العرفية وهو الراجح تطلق أم لا تطلق أحسن الله طالح يا أخوانا دي طيب نعم لأدو رأيي الأمر أربعة وبتنمية معهم ما فيش حتى في مسألة اللي خالف بس ابن حزم ابن حزم يا أخوانا في مذهبه في مسألة الطلاق لا يعترف إلا بنوع واحد فقط من الطلاق وهو الطلاق المندجز في طهر لم يظهر حمل في طهر يظهر حمل لم يظهر حملها فيه أو وهي حامل قد استبان حمله ده اللي بيعترف بيه ابن حزم غير كده ما بيعترفش اي نوع من الطلاق واضح يا اخوانا المساله ديت يبقى الشاهد هنا بيقدم الحقيقه هي ها العفيف ولا ولا الغوشي الشرعي العفيف نعم <تصفيق> نعم اعترف هذا أي نعم هش خلاص الشرع على طول ما قلت ها نكمل مثال تاني كده لا في لا انا بكلم على لفظ ان هو بقى. انا على لفظ اللحمة والسمك بس ده كلام عليه اللفظ ده هو هل معناه في العرفي زي معناه في اللغوه والشرع مختلف واخدين بالكم فاحنا بنقول ان الحقيقه العرفيه ايه تتقدم على الحقيقه ايه اللغويه نعم ويس. لا احمد فتح الاصرايات مثلا مثلا لو خلف معايا ما هي في اللغة ذلك ايضا احسن الله اليك واخد بالك انت ازاي فهنا في هذه الحالة لو اللفظ معناه في اللغة زي معناه في الشرع خلاص يبقى الاصل فيه اللغة يبقى الشرع اصلا ما عملش في حاجة ولا عمل في حاجة غير ولا ما غيرش خلاص يبقى اللفظ الشرع زابه زي ما هو يبقى الاصل نعتمد على المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي اللغوي لان الشرع, الشرع عمل في حاجة الشرع زابه زي ما هو طيب مثال اخر والمثال ده فيه طرفة عجيبه قوي واحد كان كاره واحدة على الأخ، أرض واحدة كارها واحدة على الأخ، ما تقبل وش؟ كم جوز؟ فهيا عمال يعني تشبوه بأصبح الألفاظ. بس هذه تعرض على الإمام الطبري يعني عرض على جهاديس الأهل الذين محترفين، فقولوا ما فيش علاقة عند ابن جد الطبري هو اللي حلها الحكم. فلما زادت عليه وأثقلت عليه بالسب وبالشتم وبال وبال وبال قبيح وهو ما بيحبه فمش قادر يرد عليه فلما ضاق صدره بها قال له أنت طالق إن خاطبتيني بشيء ولم أخاطبك بمثله مفهومه شو مفهومه يعني بمعنى صحة لها تكوني طالق لو شتمتني بأي شيء شت ما أرد عليك زيها قالت له انت عندك المتك قال لها ايه قالت له انت طالق مم. ايه الحل يبقى في كلا الاجتمالين ان تكلم فهي ايه طالق وان سكت فهي ايه طالق فالراجل بعد ما قالها بقى قال لي خلص خرب متك يا فلان نازل مش فلان حل فراح عند الآئمة بقى كل ما نروح نقوله اعمل لك ايه انت في كده الحالتين طالق طب شوفوا المخرج قال له لحد ما ودوه فين ابن غيرد الطبر قبل ما نقول فترة ابن غيرد الطبر نتكلم عن المسألة بتاعتنا الثانيه اللي هي ايه بقى هنتكلم هنقدم الحققه هي ها الحققه العرفيه الحققه الايه اللغوي قالوا له مثال ثاني اللي بقدم بقى العرفيه على الايه على فلو قلنا رجلا قال لمرأته أنت طالق هل تطلق أم لا تطلق ها. قال لها أنت إيه أنت طالق بمعنى صح كان ألفغ وبتنرفز قوي فبدأنا أقولها أنت معرفش يكسر التج ثكنها أو هنها مفتوحة هل تطلق أم لا تطلق نشوف هنقدم بقى الحاقه العرفيه ولا الحاقه اللغويه ها اتفقنا على ايه العرفي العرف ان في... انت معروفه عند عند في عند العرف انت زي انت زي انت كله زي بعضه ففي هذه الحالة ايه تطلق وان اخذنا ركزوا بتقديم الحقيقة اللغوية ها لا تطلق لا ايه؟ لا تطلق فلم طرح لابن جرير الطبري في المسألة المشار إليها ابن الجليل ألا التفاهمين السؤال ولا أولا وفي تفاهمينه واضحة أول عدة تاني الراجل زهقا من السيتر بتاعته خارس وهي زهقته في عشته وهي طبعا عاوزها تطلق عشان تاخد الكراكيب بتاعته وإيه كان كل شيء النساء بأيام زمان هي تفكر ازاي زي ما واحدة من من نساء الأكابر يعني زهقت وكل هدفها تاخد الكراكيب فكانت حامل وأوشكت على الولادة وهي عارفه يعني مثلا خمس دقايق وهتولد فخلته خارج يا فلان انها نعم يا ام فلان قالت له طلقت قال انا ليه يا ولي انا شكلي دلوقتي انا خلاص طلقني نروح العصر وتعالى نرجعهم في مش بشكل خالص هو ده هيريحني هيريحك انت هتغرم حاجة انت ليك رصيد 3 طلق ديت وصلي العصر وتعالى ونقول لي رجعتك واديتها خلاص قال لها أنت طالق خرج من هنا ولدت منهم فرجع بقى لها الله خدعتيني هل تطلع يا الله كالكيب بتاعت لأنك ده عدة انتهت واضحة من الفضحة دي فالإمام ابن جليد الطبري لما عرض عليه المسألة هو قال لها إباقه قال لها أنت طالق إن خاطبتيني بشيء لم أخاطبك بمثله كويس ولا مش كويس الكلام ده هيقصة وانت ايه ها انت طالق انت طالق فسهل هيقل لها ايه ها انت طالق وايه اني هنا في مأزق ايه المأزق اللي وانا فيه احسنت والعرف والايه واللعب فلما راحوا لواحد غير ابن جرير طب قال له كده قال له لا كده ما انت الحققه الرفيه هتغلب الحق الشرعيه كده روح له ليه هتروح وانا عاوز امسكها روح على ابن جرير فابن جرير قال له سلام عاوز تطلع منها انا طلعت ونص قال له لا انت طالق ان طلقتك سنه فهمت سنه ماشي يبقى هو خاطبها بما خطبته به ولكن علق الطلاق على شيء اخر ها تمشي لا طبعا دي مسائل اصلا كان الأئمة الكبار ساعتها يكون عندهم يعني شيء بحبوح من الوقت إن كان يأتوا بمثل هذه الألغاز تعبيرا وإظهارا لما عندهم من براعة في العلم وكانوا أهل لذلك يبقى نلخص اللي خدناه الألفاظ تنقسم باعتبار استعمالها إلى حقيقي ومجاز الأصل في استخدام الألفاظ الحقيقة ولا المجاز الحقيقة طيب عندما قال بالمجاز متى يذهب إلى المجاز عند تعذر حمله على الحقيقة هيجي لك سؤال في الامتحان بالشكل هذا وهجيب لك أمثلة لأن الجزئية دي تطرق منها المبتدع إلى الدين وخربوا الدنيا بعد ذلك الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة إيه أرفية كيف نعلم أي أنواع الحقيقة تستخدم من خلال المصدر للخروج منه إيه الكلام إذا كان النظ تتنازعه الحقائق الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية أي الحقائق تقدم ثم ثم اللغوية واضح هونك هذا حد عنده أي استفسار فيما صدق دراسته أو في درس اليوم نعم اه طبعا هذا لا يجوز لا يجوز لا تقبل اليد ده الصواب يا اخوانا الصواب والذي عليه العمل ويريد تقرأه الامام ابن القيم في غفة اللهفان تكلم عن هذا الامر بكلام طيب وقال انها فتنة للتابع والمتبوع احنا بنقول يعني انقل بجواز تقبيل يد العالم هذا لا بأس به والأولى أن لا يفعل سلامة على التابع وسلامة على المدبور ولكن احنا بنقول قصد بالانحناء التحية فهو محرم. المحرم واخذ بالك اما ان فعل هذا الشيء يعني مثلا واحد داخل من باب والباب وانحنى هل نقول في هذا الشيء لا يبقى قصد نفسه الانحناء تحية له واجلالا وتعظيم هو محرم طيب في قوله عز وجل القائل والنجم والشجر ايه يسجدان دي يسجدان ده جه في لسان مين شارع صح يحمل احنا على الحقيقه هي الشرعيه احسن طيب ما ينفعش يحمل على الحقيقة اللغوية او الحرفيه ها لا خدوا بالكوا معايا وركزوا دي كويس والنجم والشجر يسجده ولله يسجده ما في السماوات وما في الأرض هنا اللفظ جيه في لسان الشارع يبقى الأصل عندنا إيه الشرح. ولكن ممكن لما يكون في لسان الشارع نحمله على حقاقة إيه اللغوية زي إيه وصل عليه طيب ممكن نحمله على الحقاقة العرفية زي إيه وإن كنتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم اللي واحد أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يقتلكم اللي دينا كفروا فمن كان منكم مريضا أو على سفر سفر ده يجي في لسان إيه سفر ها سان الشارع فجال في الشارع ما لقلاش له حد وفي اللغة ما لقلاش له حد كويس فبعلى طول بنلجع إيه إلى العرف فهنا بقى يزجد والنجم والشجر يزجدان هل يا ترى تحمل على الحقيقة الشرعية ولا اللغوية ولا العرفية. انت عرفت معناها في اللغة في في في اللغة اللغة ايه؟ الخضوع والذل. وفي العرفي طقطقة الرأس ل لفلان. وفي الشرعي السود اللي احنا عارفين. قال اهل العلم والراجح والذي عليه العمل تحمل على الحقيقة الشرعية. وعدم رؤيتنا لها وهي تزجد لا ينفي سجودها تمثل لا ها تاني. ها يعني هي بتزجد ده ما أنا مش شايفة ده أنا شايفة في الشجرة طويلة ولا بتتوضي الاستقبل تقريب له اونا حاجة كون انك لا ترى الحقيقة لا يدل على عدم الحقيقة واضحة اخوانا دي غير مش واضحة وده الاصل الذي نسير عليه شين؟ تب مش إحنا ال الأصل مش إحنا مشين عندنا أصل مشين عليه إيه هو الأصل؟ طيب نحملها على اللغة ليه؟ متى يا إخوان متى نحيد من حقيقة إلى حقيقة؟ بالتعثر أو إذا تنزعه لما يتنزعه نعمل إيه؟ الشرعية وبعدين العرفية وبعدين ماشي نشوف هنا. طيب إحنا اتفقنا خلاص إن شاء الله بإذن الله من اللقاء القادم بإذن الله هنبدأ منين؟ إن شاء الله صل العصر معكم هنا بإذن الله ونبدأ من بعض العصر درس الولقات وبعد ذلك درس القواعد وبعد ذلك درس السيرة وبعد ذلك منهج الطلاق بإذن الله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله نكون متقدم العصر بإذن الله تبارك وتعالى حاول لوقتي اتفقنا يا أخوينا وإن شاء الله نعتذر اليوم عن درس القواعد ونبدأ إن شاء الله أنا بعد الغد هندرس السيرة وبعد العشرة نبدأ دس إيه منهج التلقي بإذن الله طبرك وتعال. أيش سيرخونا للحياة؟ نعم. ها. لا. لا لا يغوز. لا يجوز نعم. ها. جزاكم الله خيرا أصيكم بأذكار النسائي قبل أذان المغرب وصلى الله عليه وسلّم وبارك عليه بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم